يحرم عليك انتبه المسألة ما هي كذا جاية يحرم عليك شرعا أن تتلقى العلم ممن لا تعلم حاله وممن ليس مزكا ومقبول القول يحرم عليك لأن هذا العلم دين فأنت تتعبد الله بهذا الدين هل تتعبد الله بدين من رجل سوء ولا من رجل حق من رجل حق أما بعض السلفيين لا أبدا ابدا يجيهم واحد يتصدر يلتفوا حوله يدرسهم تفسير يدرسهم احاديث احكام يدرسهم كذا علوم اله لغه عربيه نحو اصول فقه يلفون حوله ثم بعد ذلك يلفون حوله وهم لا يدرون حاله ثم بعد ذلك يؤصل فيهم الاصول الباطلة ويؤصل فيهم اصول ضد السلفيه وياتي على الاصول السلفيه ويميعها او يجعلها بمفهوم خاطئ فيضرب الشباب لا والله أنا ما أجلس اليه حتى أعلم من هو وأسأل عنه والله لأن تجلس في بيتك بما, ب... بما تعلمه من صلاة وزكاة وصيام خير لك من أن تجلس عند رجل يضلك لأنك إن ضللت لا تدري أم مع أصحاب الجنة مع أصحاب النار قيل الإمام أحمد الرجل من أهل السنة وهو من أهل السنة يموت عنده معاصي هل هو من أهل الج... هل... هل حفرته يعني هل هو رجل سوء او حفرته حفرة نار قال اسكت فإن الرجل ان مات على السنة فقبره روض من رياض الجنة قيل له الرجل من أهل البدعة مجتهد وعابد يعني هل له مكان قال اسكت فإن الرجل من أهل البدعة حفرته حفرة من حفر النيران هلاك هلاك ولذلك ينبغي أن تعلم إن كنت سلثيا أن لا تجريس لمن تصدر حتى تعلم حاله كيف أعلم حاله؟ وتزكية العلماء بالسؤال عنه يا أخي رح له قل له من أنت؟ من درست؟ من مشايخك؟ إذا ما عرفت تصله قال له طالله ندرس عند الشيخ مثلا الشيخ السحيمي الشيخ الحيدان الشيخ ربيع اتصل لأنه قد يحضر عند الشيخ ربيع أو عند الشيخ السحيمي أو عند الشيخ الفلاني هو حزبي هو حزبي او قد يكون سلفي ثم تغير اسال لا تجلس مباشره يا اخي احضر اجرهت الشيخ بن عثيمين الشيخ النجمي الشيخ بن باز رحمه الله عليهم الشيخ ربيع الشيخ الفوزان واسمع ما هو لازم الا تحمل عند هذا المجهول فهذا منهج ومسلك من مسالك السلف ان كنت سلفيا